وَمَا آمَنَ مِنَ الْلَّهِ إِلَّا كَمَ بِلْبَقَوْا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وكل شيء فعلوه في الزبط وكل طريق வ fetchаль único يمالقع الصبق العين تمني كم موطن بسم الله الرحمن الرحيم اوه கல் சூ الشمس والقمر بحسبان